الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله فصل في الربا والربا هو بيع شيء بشيء قد نهى الشارع عنه لما فيه من الزيادة أو ما فيه من الأجل والأصل في الربا مأخوذ من الربوة والربوة هي المكان الزائد أو المرتفع فلما أخذ شيئا زيادة عن حقه سمي ربا وهو من أكبر الكبائر لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أكبر الكبائر فبدأ فيها بقتل النفس ثم بعد ذلك بالزنا ثم بعد ذلك بالربا ولا يعلم أن الربا قد أحله الله تبارك وتعالى في شريعة من الشرائع على الإطلاق وقد بين ربنا تبارك وتعالى في قوله وأخذهم الربا وقد نوهوا عنه وهو يتكلم عن الأقوام السابقة قبل الإسلام ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هدد إنسانا كما هدد آكل الربا فقال سبحانه وتعالى إن تبتم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولكنه سبحانه وتعالى عندما بين عن الذين يصرون عن على الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولم يعد الله سبحانه وتعالى بالحرب من عنده إلا على مسألتين المسألة الأولى مسألة الربا والمسألة الثانية من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ولعل بعض الأعمال إنما تتعلق بالشخص أما الربا فقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا كانت الرواية في قوله وشاهده يعني على الجنس وإذا كانت على الشاهدين في رواية وشاهديه هناك ربا الفضل وهناك ربا النسيئة ربا الفضل أن أعطيك شيئا فيه علة الطعم أو علة النقد وأن ترد لي شيئا أزود منه أو أن أعطيك شيئا على طريق المبادلة وتتأخر في أن تعطيني البدل منه وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا، فهو ربا فقال الشيخ فصل في الربا بألف مقصورة لغة الزيادة أي الربا لا تقول الربا ممدودة الربا وشرعاً مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما مقابلة عوض بآخر مثلا أن تذهب امرأة إلى صائغ فتعطيه سوارا من ذهب هذا السوار من عيار واحد المبادل حتى لا ندخل في مسألة أخرى عيار واحد وعشرين فأعطته السوار وأخذت منه سوارا آخر لكن الأول كان وزنه مثلا عشرين غرام أخذت في مقابله 18 عشر غرام لكن مصوغ بشكل جديد ماذا يعتبر هذا العقد عقد ربا لأن التماثل مجهول الآن. الأصل أن تعطيه عشرين يعطيها عشرين أما أن تعطيه عشرين ويعطيها ثمانية عشر سبعة عشر ستة عشر فهذا ربا لوجود الفرق في التبادل بين الطرفين أن أعطيك مثلا ناس بيساو عمل معين أنا ما عيش ويتفراط هلا افترضوا خمسات عشرات خمسة عشرينات الذي هو منه مال وبعد ذلك أعطيتك ألف ميت ليرا أعطيتني ألف ليرا صحيحة يعني بدلت شيء بشيء هذا بدل مال بمال مع الزيادة هذه الزيادة الموجودة فيها ربا فيها ربا هذا بالنسبة للماء النقل أما بالنسبة للأطعمة أنا عندي مثلا قمح جوري اعطيتك مكيال وأخفت في المقابل قمح طلياني هذا القمح اخذت مكيال ونصف مكيال وربع مكيالين ما حكمه هذا ربا فطلب منا أن يكون كيلا بكيل من جملة طيب النسبة للموزون وزنا بوزن إذا كان فيه علة الطعم طيب علة الطعم فقط فيما يقتات لا فيما يتفكه به مثلا لو أردنا زبيب بزبيب تمر بتمر حتى في التداوي حتى في مسألة التداوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث الربا عدة أمور فذكر من جملتها الملح والملح يصلح الطعام والدواء يصلح الأبدان فلما كان الدواء يصلح الأبدان لو كان زنجبيل بزنجبيل مستقي بمستكي ملح بملح فإن ذلك أيضا مما يؤدى فيه إلى الربا إن كان فيه فضل أو كان فيه أجر. نعود إلى التعريف مقابلة عوض يعني سمى المطعوم أو النقد أو الذي فيه التداوي عوض سماه كل ذلك عوض باخر مجهول التماثل يعني اذا كان هذا معدودا ليره بليرة مكيال بمكيال موزون بموزون في معيار الشرعي حاله العقد لا نريد معيار اخر لو اعترف الناس صار في عرف عند الناس اننا نستبدل من هذا القمح مكيال بمكيالين من قمح آخر هل هذا يسمى ربا أم لا حتى لو كان عندنا تمر جيد مثلا تمر نوع أول جعلنا فيه مكيال استبدلنا بتمر جنيب نوع ثاني ثالث رابع مكيالين بثلاثة بأربعة ما حكمه حرام ربا طيب ما الطريقة إلى الاستبدال البيع والشراء تستطيع أن تبيع بالسعر الذي تريد وبعد ذلك تشتري بالسعر الذي تريد لماذا قد يقول أن العقل لا يفرق بين هذا تعبدنا الله بالشرع ولم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالعقل فالحلال ما حل له الشرع والحرام ما حرمه الشرع لا الحلال ما حل له العقل ولا الحرام ما حرمه العقل لأن العقل أحيانا لا يدرك أسرار الشريعة التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا قال حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أعطيك على سبيل التبادل اليوم صاعا من قمح جوري مثلا وتعطيني بعد ساعة بعد يوم بعد شهر بعد سنة نفس الصاع لا على سبيل القرض وإنما على سبيل التبادل هل يصح هذا أذاربا أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما والرباء ما حكمه قال حرام وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعمة أما الذهب والفضة لما فيه من علة النقد التي حرم الله تبارك وتعالى أن يكون هنالك فرق ما بين التبادل بين الناس أن يدفع الإنسان شيئا من الذهب وأن يأخذ أزود منه ولا عبرة للجودة والرداءة في باب الربا قد يقول قائل أنه أنا أخذت مثلا شيء مكسر من الذهب بوزن ميت جرام وأخذت مصاغ بدلا عنه تسعين جرام والعشر جرامات فرق صياغة ما حكم هذا العمار؟ ربا ما الطريق إلى التخلص منه؟ الطريق إلى التخلص منه أن تذهب إلى الصائغ مثلا فتبيعه هذه المئة بأي سعر اتفقت بينك وبينه وتقبض منه شرط القبض ويصير في يدك وحالا دون أي تأخير وبعد أن يصبح المال في يدك أنت مخير أن تشتري من عنده أو من عند غيره فتشتري بعقد جديد هذا العقد لوحده وهذا العقد لوحده قال في الذهب والفضة وفي المطعومات كما قلت في المطعومات قمح بقمح لكن إذا كان الجنس واحدا أما إذا اختلفت الاجناس قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف ما حتى لا نشعب الموضوع إذا أردنا أن نستبدل جنسا بجنس جنسا بجنس يعني هذا الجنس قمح وهذا قمح ماذا يشترط في؟ لا بد من توفر ثلاثه شروط حلول تقابض تماثل ومعنى هذا انني اعطيه صاعا ويعطيني صاعا في نفس المجلس لا يزيد فيه ولا ينقص حلول حالا الان تماثل صاع بصاع تقابض اعطيه ويعطيني مباشره لا يمكن أن نتأخر أبدا ما بقول له عشية بعت لك يوم مع الولد بعد ساعتين بعت لك يوم مع مرتي إلى غير ذلك خلاص حالا يدا بيد مثلا بمثل يقول عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو استزاد فقد اربى علمنا الإسلام أن ننتهي عن الربا في مراحله الأولى ولعل الإنسان إذا اعتاد على الربا في المسائل التي لا يعقلها فقد تصل الامم إلى الربا الذي يكون ما بين الدول وهو الذي يؤدي إلى انهيار اقتصاد كثير من البلاد كما رأينا وسمعنا وذلك عندما يتدخلون وخاصة عندما يتدخل اليهود أو من ينوب عنهم. فيما يعملون به في المصارف وما شاكل ذلك وللمؤسف ان البلاد كلها الآن سواء كانت إسلامية أو كانت غير إسلامية الإسلام اليوم اسم فقط على غير مسمى لا يوجد اليوم بلدة تقوم بمسألة الإسلام أبدا على وجه الأرض قاطبه و. قليل جدا جدا من الناس من يسلم من الربا مع أنه من أكبر الكبائر في الإسلام حتى إنك تقع أحيانا في الربا دون أن تشعر كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يأكل الإنسان الربا يعني يأتي على الناس زمان يأكل الإنسان فيه الربا شاء أم أبا يعني على مستوى بسيط جدا تأخرت عن دفع فاتورة كهرباء عليك مثلا ألف ليرة بتروح تأخرت بعد الفترة المخصصة بيعطيك وصل تاني بعشرة بعشرين ليرة فرط تأخير ما معنى ذلك ربا قاعك في الربا كل معاملات الدولة الآن كل التأخير زيادات دفعت أب الخصم دفعت بعدين زيادة إلى غير ذلك كل المعاملات القائمة الآن قائمه على مسألة ربويه حتى اليوم انتشر الأمر في مسألة البيوت والزواج والصنائع كل ذلك فعلوه على مسألة القروض وهذه القروض كلها ربوية والإسلام يريد منا إذا تعاملنا أن نتعامل بصراحة وأن نتعامل وفق شرعين أما أن نتعامل على شيء نغبن فيه فلا يريد الإسلام منا هذا الأمر أبدا ولذلك قال الشيخ والريبا حرام إنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات عرفنا إذا كان هنالك مطعومات ماذا يكون فيه أو نقد ثلاثة أمور تماثل تقابض حلول أما إذا اختلفت واحدة من هذه الأشياء يعني أعطيك مثال حالا استبدلت معك شيء بشيء آخر لكنه لم يكن فيه التماثل يعني أخفت شيئا صاع وصاع وكأس صغير فوقه ما حكمه ربا كان المسألة تماما استبدلت معك صاع بصاع لكن أخرت في الزمن ولو لساعة واحدة ربا ربا كان صاعا بصاع وكان بنفس الوقت ولكن أخرنا في مسألة التقاب ربا ربا فهذا ما يكون سواء كان في الذهب أو كان في الفضة في النقد أو كان في المطعومات. قال الشيخ وهي بالنسبة للمطعومات ما يقصد غالبا للطعم يقصد غالبا للطعم يعني احيانا الإنسان في بعض الأحوال يأكل شيئا لا يأكله يعني في الحروب تصير مجاعات قد يأكل طعام الحيوانات قد يأكل يعني بعض الجلود التي لا تؤكل. وذلك بسبب الجوع الحاصل عنده اقتياتا أو تفكها مثلا تين زبيب تمر بالأصل هذا ليس للقوت وإنما يتفكه الإنسان فيه بعد القوت بعد الطعام أو تداويا أي أشياء من تؤخذ عن طريق الطعم ولكنها بسبب التداوي يعني لإصلاح الطعام أو لإصلاح البدن قال بعد ذلك ولا يجري الربا في غير ذلك ما معنى لا يجري الربا في غير ذلك انا عندي أخشاب زان عندي متر بدي بدل هالمتر هذا الزان عند نجار آخر بمترين سويد تفأت أنا وياه بعطيه متر الزان اللي عندي متر مكعب عند النجارين هكذا يفعل ويأخذ في مقابله مترين سويد هذا فيه ربا ليس فيه طعام وليس فيه نقد وليس فيه استصلاح للبدان فهذا جائز عندي حديد عندي صفائح رقيقة صاج ميلي مقابله بدي أخذ طن بعطيه من الصاج الميلي بدي أخذ يسور مثلا ثلاث طون مقابله هل يصح ذلك ما في مانع عندي شرائط كهرباء كبلات كبيرة بعطيه متر من الكبلات مثلا الكبيره باخذ منهم مقابل كل متر ربطه خمسين متر مثلا ميلي واحد بصح ما في مانع لماذا لا يوجد فيه طعم لا يوجد فيه نقد لا يوجد فيه تداوي لا بد أن يقع في أحد هذه الأمور الثلاثة لذلك قال ولا يجري الربا في غير ذلك التبن طعام لبني آدم شيء ما في اعطاني مثلا شوال تبن اخذت مقابله لنفترض من تبن من نوع آخر شوال ونصف يضر هذا لا يضر تأخرت في عطائه لا يضر نعم اذا ولا يجري الربا في غير ذلك لعظم طعام شيء ليس طعاما للآدمين وإن كان طعاما للجن ولكن لو استبدلنا عظم بعظم مع الفارق يضر لا يضر أبدا قال ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك يعني بالفضة مضروبين كانا أو غير مضروبين إلا متماثلا أولا نعلم ما معنى مضروب هل عندنا ذهب إذا كان على شكل ما يسمى الآن بالأنصات مثلا أنصات في كيلو ذهب قطعة واحدة مسبوكة كاتبين عليها أربع تسعات تسعات تسعات تسعات كيلو ذهب أو أنصات صغيرة تبلغ حوالي 32 غرام هذه معروفة عبارة عن قطعة معينة هذا أو على شكل ليرات ذهبية كانت تستعمل دنانير هذا الدينار مسكوك يعني من قبل الحاكم مثلا في زمن الدولة العثمانية كانت تسمى هذه الليرة مثلا رشادية لنفترض بعد ذلك عند البريطانيين جورج أول جورج تاني إلى غير ذلك موجود على الليرة الذهبية كل بلد الآن لها حكومة جديدة تسك ولو على سبيل ليس على سبيل التعامل لكن كل حكومة تجعل صورة لرئيسها أو كذا فتجعل ليرة سورية لربنانية لرأوردنية ذهبيه اتفقوا على وجود مثل عيار معين في هذه الليرة العيار هو عبارة عن 22 الوزن هو عبارة عن 8 جرامات فيها إذا هذا ماذا يسمى مضروب يعني سك عليه ابن السلطاني ولذلك لو كنت تقرأ عندما كان الناس يتعاملون بالليرة الذهبية ضرب هذا في عهد السلطان المظفر كذا فلان الفلان أه مثلا ايده الله في عام كذا مكتوب اين على نفس الليره الذهبي هذا يسمى مضروب طيب لو اخذنا الان ذهب وبعد ذلك كما نرى قطعا بسيطة عند الصاغة جاءوا ببعض الحلي وكذا بعد ذلك سكبوه مع بعضه البعض فصار على شكل حجر أرسل هذا الحجر إلى نقابة الصياغ, الصياغ مثلا فنقش عليه أو دق عليه مثلا هذا يوجد فيه ذهب عيار كذا وزنه كذا هذا صار معلوم التماثل أخرجوا من إفريقيا من بعض مناجم الذهب أخرجوا ذهبا من الأرض هذا يسمى تبر طبعا هذا التبر لابد أن يخلط بيأخذوا سيارات كل أربعة خمس سيارات تراب مثلا من المنجم بيطلع منهم سيارة تنتين ذهب بعد معالجة معينة هذا مضروب أم اسمه تبر الآن تبر سواء كان مضروبا أو غير مضروب إذا انضبط إنه هلا في عنا ذهب صافي هذا الذهب الصافي إذا أردنا أن نستبدله بذهب آخر يعني عندنا الآن تبر ذهب 24 من 24 مقابله في ليرات وزن بوزن هل يجوز أن نأخذ فرق الصك لا يجوز أما واحد أخذ إلى دار السلطان ذهب وطلب من دار السلطان ماذا أن يفعل له؟ أن يسك له هذه الدنانير وأن يدفع على ذلك اجره ما في مانع كما لو أخذ إنسان ذابا إلى الصائر وقال صغ لي من هذا الذهب تاجا أو سوارا أو خاتما أو عقدا قال إنني أريد عليه مثلا كل هذا الذهب ساصيغ لك منه عقدا لكن أريد عليه ألف ليره أجرتي ممنوع هذا كمن أعطى حداد حدادة حديد وبعد ذلك قال أريد أن تجعل منه بابا كم تريد أجرة الحديد من عندي والعمل من عندك أعطى نجار خشب ألو أصنع لي بابا أو طاولة كم تريد أجرة نفس الشيء فهذا لا يضره أبدا باب ريبا باب دقيق أنا أفصل فيه تفصيلا يعني أكثر من الموجود في الكتاب إذن لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضة مضروبين عرفنا شو معنات مضروبين أو كان أو غير مضروبين إذا مضروبين كان أو غير مضروبين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا متماثلا ما معنى التماثل؟ يعني وزن بوزن وبنفس العيار يعني أحيانا بيختلف الوزن لكن مختلف العيار يعني لو أعطيتني كيلو ذهب الآن عيار 12 وعطيتك أنا كيلو ذهب عيار 24 متماثل ولا مو متماثل إذا كان كيلو غرام الذهب اللي أعطيتك يا عيار 24 دق تعطيني مقابله 2 كيلو غرام عيار 12 لأنه الحقيقة في الذهب الثاني لا قيمة له يعني بدنا التماثل في الذهب مو التماثل في غيره واضح؟ يعني لا يقول واحد هذا أخي مثل بعضه أنا أخذت السوار أعطيته سوار 21 مكسور أعطاني سوار 18 بنفس الوزن هذا لا يوجد فيه تماثل ما معنى عيار 24 حتى نفهم ما معنى عيار بعض الشباب ربما لا يدركون ذلك الذهب قسموه الذهب دائما يخلطونه بشيء بمعدن آخر من أجل أن يكون صلبا مثلا كالنحاس الأصل فيه مئة في المئة أن يكون ذهبا 24 من 24 يعني مئة في المئة ذهب لكن اصطلحوا على تسميته بالقراريط 24 من 24 فإذا قالوا عيار 21 معنى ذلك سبعة أثمانه ذهب والثمن الآخر 3 من 24 ليس ذهبا إذا عندما أخذوا شيئا بشيء يجب أن يكون من عيار واحد أو ما يعادله أنا أبادل الذهب بالذهب لا أبادل الذهب بنحاس ذهب بذهب فلذلك لو قلنا أن هذا غرام ذهب عيار 24 ماذا يعادل من بالوزن مثلا من عيار 12 كرية من عيار كل واحد بأبي بحسبه بالحساب نعم. قال إلا متماثلا أي مثلا بمثل فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا قال أنا رضيان بعطيك كيلو أعطاني تسعمية وخمسة وتسعين غرام انت يا رضيان الشرع مو رضيان منكرر مساله بوضوح الزاني مع الزانيه رضيانين لكن الشرع لا يسمح بالزنا فمسألة الرضا كثير ما نسمعها عند المتعاقدين حتى الرجل احيانا يطلق زوجته فيقول مثلا الا اذا ذهبت لعرس عرس فلان او طلعت من البيت او حقيقي اختك بتكوني طاله ثاني يوم الا سمحت إليك أنا سمحت لك أنت جعلت بينك وبينها حد شرعي وهو الطلاق فقد وقع الطلاق ولا تستطيع أن تسترجع هذا الأمر فمو على كيفك نحن نمشي ضمن حدود شرعنا كما أمرنا الله عز وجل إذن مثل لا بد أن يكون هذا الذهب متماثلا أي مثل بمثل ميزان بميزان دقيق جدا ولا بمقدار شعره ما دام الشيء منضبط في الموازين لا يجوز فيه زيادة على الإطلاق فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا وقول وقوله نقدا شون عبنقد نقد يعني بتسلموا بإيد أو باليد بالإيد الثاني نقدا أي حالا يدا بيد فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا قالوا صال على البيت وبعت لك ياهو صار في ربا ما تحببعت لك ياهو وراك مع الصانع تبعي ريبه وقع أخوة المقابل ما في بعت لك ياهو نقطع الربا من بابه ولا يصح بيع مبتاعه الشخص طبعا في شيء ربما سيأتي نحن نقول جنس واحدة لكن لو بعت أنا كيلو من الذهب بخمس كيليات من الفضه اختلف الجنس جائز ام لا جائز وهذا في العملات الان انا بعطيك ريال باخذ منك 14 ليره سوريه معقوب بعطيك دولار باخذ منك 50 ليره سوريه بعطيك يورو باخذ منك 60 ليره سوريه الى غير ذلك هذا جائز ام لا جائز لانه جنسين مختلفين لكن لا يجوز التاجيل فيهما يدا بيد مثلا يعني بالنسبه للمثلي انتهت لماذا فاذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيفما شئتم يعني بغير تماثل لكن يدا بيد يعني في حال وأن يكون متقابضا طيب أنا اشتريت شيئا لكنني لم أستلمه فهل يجوز لي أن أبيعه أنا اشتريت مثلا إنسان عنده قمح فبباب السلام ماذا قمت فيه اشتريت منه هذا القمح اتفقت دفعت له ثمان عشر طن من القمح في المجلس وبعد أن دفعت له قبضة واتفقنا بعقد في شهر مثلا تموز انتهى وتكون سيأتيني بهذا القمح بتموز يأتيني في القمح أو مثلا بآبل هل يمكن أن أبيعه أنا؟ أنا اشتريت لكن بين الشراء وبين التسليم في أربعة شهور بعد شهر شهر من الشراء بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين أسبوع كذا قبل الاستلام بلحظة واحدة هل يجوز لي أن أبيع ما اشتريت لا أبطه ما قبضت حتى لو اشتريت منك كتابا سواء كان رباويا أو غير رباوي اشتريت منك كتابا انا أبقر كتاب ابن قاسم اشتريت منك كتابا والكتاب معروف وعلى أن تأتيني به اليوم صباحا قبل أن أراك هل يجوز لي أن أبيعه لشخص آخر؟ لا يجوز لماذا؟ لأنني لم أقبضه لا يجوز أن تبيع شيئا إلا أن يكون في حوزتك ولو كان ملكا لك وما يدريك أن يموت هذا الشخص في الطريق وما يدريك أن يتلف الكتاب فمن أين تأتيه بكتاب؟ حتى يكون في يدك تستطيع أن تبيعه ولا يجوز ولا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره حتى لو كان انت البائع وبعتني الكتاب حبيت رد بيعك يا هي عندك لا اعطيني يا بعدين انا ابيعك ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان انا عندي شقه لحام عندي شقه لحام موجوده ومرق خروف مثلا مع واحد راعي تعطيني الخروف بشئه اللحم ليش بتعرف انت شو بدي يطلع فيه لحم هذا هذا لحم بلحم لا يصح لماذا لعدم المعرفه سواء كان من جنسه يعني مو شرط واحد عنده قد يكون عنده فخذ من بقر وما ماذا يوجد يريد ان يستبدله بماعز هل يصح او بغنم او بابل او باي شيء من جنسه او من غير جنسه لا يصح ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شات بشات أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشات لا يجوز ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا كما قلنا إذا كان الذهب مع الفضة اختلف الجنس لكن لا بد من الحلول ولا بد من ف فبعد مئة غرام من الذهب بكيرو مثلا من الفضة هل يصح بألف غرام من الفضة في تماث في تفاوت كبير لكن في اختلاف بالجنس ما معنى الجنس هلأ في الجنس تحت منه عدة أنواع مثلا لو قلنا رز أرز جنس جنس ما هي الأنواع التي تحته في رز تايلندي وفي رز مثلا صيني وفي رز مصري وفي رز أسود وفي رز بني وفي رز أحمر وفي رز أبيض وبلاد الأرز يعدون لك مئات الأنواع من الأرز لو اختلفت هذه الأنواع يضر يضر لكن الجنس الواحد اسمه أرز في بلادنا في قمح في بلدي في جوري في طلياني في مكسبار في كذا اسماء كثيرة للقمح هذه أنواع لكن الجنس ما اسمه قمح عندنا البشر نوع عندنا أوروبي وعندنا إفريقي وعندنا آسيوي وعندنا استرالي وعندنا أميركي وعند... هذا اسمه أنواع لكن الأصل جنس بشر كل يأتون شيء واحد لحنا العبرة الآن بالجنس الأنواع لا تهمنا الأنواع داخلة في الجنس جنس بجنس يجب أن يكون متماثلا لكن عندما أقول شعير هل الشعير مثل القمح؟ لا جنس آخر فيجوز أن يكون هناك فرق ما بين الشعير وما بين القمح في التداول انا عندي مكيالين من شعير بدي اخذ منه مقابل مكيال من قمح جائز جائز ويجوز بيع الذهب بالفضه متفاضلا لكن نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق يعني صحيح يصح التفاضل لكن هلا تعطيني وبعطيك وبنقدك وبتنقدني انتهينا بنفس الوقت دون تاجيل وكذلك المطعومات المطعومات يعني قمح مثلا بشعير قمح بسبب هذا شو في مطعوم لكن مختلفة الأجناس مع بعضها البعض فلو كان متفاضلا جائز جائز لكن لا بد من الحلول والتقابل وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفره. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا بيع الجنس يعني قمح بشعير بغيره متفاضلا مكيال بمكيالين تمر بزبيب صاع بصاعين يصح يصح لماذا اختلف الجنس لكن نقدا اي حالا مقبوضا قبل التفرق فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كل بطلة انا مشيت أنا انت بتبعت لي وانا بعت لك ولا غير ذلك هذا العقد باطل لا انا ببعث لها ولا انت بتبعت لي أو بعد قبض بعضه ففيه قولة تفريق الصفقة يعني اتفقنا أن نستبدل شيء بشيء آخر قمح بقمح استبدلنا اليوم أنا سلمتك مية مية صاع أنت سلمتني مقابل رأسا مباشرة خمسين هذا من جنس واحد الخمسين الثانيات ما حكمهم بطل العقد بهم بترجع لي الخمسين تبعتي لأنه ثبت فقط البيع بالخمسين. قال أنا بكرة لا لا بكرة ولا اماني ولا شيء ابدا هذا إذا لم يكن في نفس المج. الباكرة جئني بعتلق عوضه لا. هذا ما كان يقع فيه كثير من الناس لما كان في البنات. نعطيكم مثال بسيط جدا الناس بيأخذوا كان رز طويل يطلع من عند الدولة الناس ما تحبه. يقولون عند السماء يبدل له يا هون. العشرة كيلو بخمسة كيلو بستة كيلو أصير مثلا بين الرز الطويل. هذا ما حكمه جنس واحد لكن صار في التبادل فيه تفاضل ربا أم لا كانوا الناس كلها كلهم يقعون في الربا هذا نوع من أنواع الربا كانت تصير كتير على جماعة الهاتف بيعطي عشر ليرات بياخد منه اثمين ليرات عشرة صحيحه بياخد لأنه عاوز افراطه قبل العيد كانوا العالم يساووا الشغلة قبل العيد الناس عاوزوا افراطه شو يساووا يعطي 100 ليرة يعطي 95 بعد العيد تزيد الافراطه يعطي 105 يأخذ 100 ليرة كل ذلك ربا لا يصح لكن مشكلة كان هذا النوع من الربا حتى موجود على باب الحرام بالنسبة للهواتف عندما كانت بليرة تعطي عشر ريالات بيعطيك تسعة هذا ربا حرام واحيانا كان يجعل ذلك على باب حرم مكة عندما كانت الهواتف عن طريق هذه الليرات المعدنية فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل أو بعد قبض بعضه ففيه قولات تفريق الصفقه يا من نبطله كله أو من له هل صح صح ولما صح عند ذلك نتركه لوحده ولا يجوز بيع الغرر قال والله أنا لحبيعك كتاب من كتبي طيب في عندي كتاب حق عشر تلاف ليرة وعندي كتاب حق مئة ليرة هذا غرر ولا مو غرر أنت بتظن انه لا أعطيك أحسن كتاب من شروح البخاري مثلا وبعطيك كتاب ابن قاسم الغزي بيع كتاب من كتبي عبد من عبيدي سيارة من سياراتي في سيارة حق 5 ملايين وفي سيارة حق 100 مليون. هل يصح ذلك؟ لا يصح هذا يسمى بيع غرر كبيع عبد من عبيدي أو شوف الطير ما أحلى لو كان بحسن يجيبه لحمي ماتي مثلا شاف الطير تشتري. أخي نزله وحمله بإيده وبعينه وبعد ما بعينه بشتريه صار بإيدي أما هو بالهواء بالسمك بالماء لكن السمك والماء مقصود فيه غير القادر على قبضه أما عندنا أحواض صاروا بيعين السمك يجيبوا السمك على قيد الحياة مثلا ويحطونها بأحواض يقول له بدي هذا الفرخ مد إيده هيك الفرخ هذا قادر على نزعه بصح بيعوا هذا هذا مو سمك مثل والله بعتك خمسة طن بالبحر الأبيض المتوسط بصح؟ لا ما بصح ما أنت بتروح غيرك بروح بيجيبه نعم كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهوى بعدين قال الشيخ فصل في أحكام الخيار والحمد لله رب العالمين